يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَفَرَتْ في كَفَرَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا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 كَّ إلَى رَبِّكُمَّْ برجِعكُمْ فَيُونَذذِئُكُم بِمَاكُ تُم فِيهِ تَخْتَ لِفُود وَهُوَّذ جَلَكُمْ خَلَائِ فَأَرض وَرَفَعَ بَعَبوِكُْ فَووقَ بَعضٍ ذَرَجَاتِ لَبَلُ liya baluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa